يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ليناموا الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني تنسين شروحي واحزاني أنا مش تاكل غايب ليه ما تسألها احبابك اللي حبونك ليناموا للعيونك انا بفكر فيك تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي و احزاني انا و اشتاج بك غير حياتي نفساني جروحي وقهاتي بتكرب كل حكاياتي خلاني دوق انت غرامي كله شمس عمري ويدلو أصلك هالعالم سلع أحبابك اللي حبونك ما يناموا الليل عيونك أنا بفكر فيه تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني نسي نجروحي وأحزاني أنا مش تجلعني لماذا تسأل أحبابك اللي يحبونك بنام لي العيونك أنا بفكر فيه تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني تسين جروحي وأحزان أنا مش تجلعني